من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمائنا من يهده الله فلا مظلر ومن يهده فلا هادي له أشر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشر أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وفكته بحديه إلى المبيه أما بعد خارق رب العزة وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون مؤمنين من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تلقأوا منه انتقار والحزار الله نفسه وإلى الله النصير أيها الإخوة الأجلاء قلنا في الدرس الثامر أن الله عز وجل يبين في كتابه وعمر وحبانيته، وأن هذه الآوات منذ أول السورة ويترب على وقد نجرانه الذي جاء مقتنعا ببنورة عيسى بن مريم بروته لله عز وجل فتقول الله لا اله الا هو الحي القيوم فهو الواحد الذي لا شريك له ولا له ولا نبّة ولا شريك له هو الحي الذي كل حل سواه فأوزائج وكل آه... كل حلاة إنما هي مستمدق من عند الله عز وجل وهي الحلم القائمة على هذا الوجود والقائمة على هذه الحياة من قم بالآوات تبين أن الله هو الذي يصير عديده في الأرحام تلك ومنهم عيسى فعيسى لا يحرظ عن تلمه عبدا لله فكيف يكون ابنه أو كيف يكون شريكا لله في هلك ويشهد الملائكة ويشهد أول ووحدانية الله عز وجل لكن أكبر الشهادة وأعظم الشهادة هي شهادة الله الله وحده هو الذي يشهد يشهد الوحدانية ومن أصدق من الله شهادة ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله في الله. الله يشهد اشهد ان هو الواحد واشهد انه هو العبد قائما بالشهاده يشهد وحده سبحانه سبحان واشهد العبد الملائكه والعلم يشهدون في الله يشهد وحده ذاته ويشهد كل خلقه على ذلك أشهد صنعته أشهد آياته أشهد جلائل الإذار وفي كل شيء له آياته تدم على أنه الواحد الآيات تترى وصنعته سبحانه صنع الله الذي أبقر كل شيء كل هذا يشهد بوحدان الله وهو سبحانه يشهد لذلك كما شاهدها برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلقوا أنكرها اليهود والنصارى أنكرها اليهود والنصارى فالقرآن برد عليهم إذا كانوا قد أنكروها فلا تحزن ولا تبقى فالله يشهد لكن الله يشهد لما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وتفى بالله شهيدا. فإذا شهد الله برطارة عبده ولبيه محمد فما زى دونه العالم كله الله يشهد شهد, شهد برطارتك وشهد بما أنزله إليك بعلمه أنزله بعد أن بعد هذا شهادة وقطع لله شهيدا شهادة لرسالة النبي محمد وشهادة بوحدانيته الله الذي سبحانه ودعنه هو القائم بالقسم لأنه قائم بالقسم. همین داده هست که آنها که واسطه می‌شوند، و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 我們說了我們說了我們說了好了好了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 يعني شهد بأنه بع إله الله وشهد بأنه قائما بالعكس بالعد حتى السماوات والأرض قائمة بالعد والدنيا الآخرة قائمة على العد واحدة من الأسباب تدل كلام عبد الله بن لما رحل اليهود على شأن حديثهم فردوا الأشواه فأيه من إن أنا جريك يكون من عند أحد الخلق إليه كنت أبغى خلق الله إليه لكن خبوا رسول الله وبعدوا لكم لا اغنعوا من أن أحيب العدل من لكم ولا أنقصكم من قاندا فقالوا هذا قالوا السماوات والأرض السماوات والأرض قائمة على على باطل ولا على لأب ولا على لأب قالت السماوات والأرض من العجل, العجل الله المطلق قائما بقصة لا إله إلا الله العزيز الحكيم ثم أخرت من آيات تبين بعد دومها لأحجارية الله تبين حدرة الله ونشيئة الله وعلم الله الشامل المطلق تبين صفات عشان تقول للناس أنت تقولي دوري الخالق لي إذا كان الخالق العظيم. فيه هذه الصفات كفيفة تجيبون إلى الخلائق اللهم نارك الملك توفي الملك من تشاع وتنزع الملك من من تشاع وتعز من تشاع وتجن من تشاع بيديك الخوف النشيئة المطلقة لله عز وجل في المنح والمنع والإعزاب والإضيان والمتصرفة في الملك. لا يتصرف اي خلق من لا ريم ولا ريم ولا غيره ولا الديوان ولا رئيس الديوان اللي هو يعني ولا شيء من هذا لم تصرف الخلق سبحانه يوجد الخير الخير يوجد وحده الخير إليك والشر ليس إليك تباركت ربنا وفعاليك أستغفرك وأتوك إليك يدك الخير أنك على كل شيء قدير أنت القادر على كل شر ومن آتار قدرتك تونج الميلة في النهار وتونج المهار وتخرج الحي من الميل وتخرج الميلة من الحي تلك بعض اثار القدرة قدرة الله عز وجل ادخال الليل من النهار ادخال النهار في الليل بعدك لا تدخل الظلمة مرة واحدة ولا يدخل النور مرة واحدة بل ينصحب النور ويحتل الظلام مكانه شيئا فشيئا فتجد النفس راحة وهدوءا بدلا من الفتأة في الظلمات فذلك يذهب الى الغلام شيئا فشيئا ويحتمل انه مكانا فتهدأ النفس ولا تفاجئ يوقس من هذا في ذلك، وتخرج الحيا من الميت وتخرج الميت من الحيا بل إلا ان ديشن الانسان نفسه في حياة الامرخ في خلايا بتموت وخلايا بتحيا خلايا بتموت اه بص تلاقي اناكن وخلايا عمالة يجهد منها الحياة والجس وخلايا كانت ملكة تحيا بل ان الانسان حينما يموت ويتحلل في الارض قد يدخل في خلايا اخرى تحيا ايه الحي يخرج من الميت والميت يخرج من الحياة والحي وهو ملايين الملايين تموت في اللحظة وملايين الملايين تحيا في اللحظة من الانس والجند والحيوان والنباة كل ذلك من تصرف الله عز وجل التصرف المطلق وفرج أن تشوائم بغيه الحساب وايضا اذا هذه الصفات الله من نشيئة و قدرة علمه الشام المثلق قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبضوه يعلم الله. فهو يعلم ما يبضيه الانسان وما يخفيج في فضره او هذا مالهاش لا ايه لفر ولا علميه الله يعلمها يعلم عائلة الاعين وما تخف الصدور ويعلم ما, ما في السماوات وما في الارض كل جره كل حبه كل ربه كل مخته يعلمها الله عز وجل يعلم ما في ذلك والبحر وما تسقطه ورقة إلا يعلمها ولا حبته في ظلمات الأرض ولا رصد ولا ومس قلنا في اكتاب المذيب من الايات الجامعة بشمول علم الله نعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعوج فيها وهو معكم اين ما كنت بمتعلم التقاضة لذلك الواقب الله في كل انا هذه المشيئة مطلقة قد راح. مطلقة حظة علم شامل محيط كل ذلك لله عز وجل الآن تعبدوه ولا تعبدو غيره تنيبوا إليه ولا تنيبوا لا أحد سواه تطلبوا منه ولا تطلبوا من غيره تسألوه ولا تسألوه سواه عايزون عايزين نصر تطلبوا من الله النصر ما تشوش من احد غير وما تستعينوش بالكفار الكفار اللي بينكروا وحده نبي بينكروا مشيئته وربته تستعينوا الكفار اللي بينكروا ان يحكموا بكتاب الله ودعونا الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم الله عز وجل وتذهبون الى من لا يملك شيء وبعضهم لا يملك شيء وهو كافر بكل هذه السفر كافر بوحدة من بقدرته ومشيئته بأرادته وعينه كيف ترجعون الى لا يبتعد المؤمنون الكافرين أو رواء من دون المؤمن. زادت الحلم، فسح لهم ليه؟ هم هم من كان الله، سح لهم ليه؟ هم الوديادة الوديادة من قدرته وشئته علما، سح لهم ليه؟ هم من كان وحدانية هم الله، سح وحكم ليه؟ وليس ترهبون اليهم لا يتخذ المؤمنون الكافرين علياء من دون المؤمنون وحي يتخذون بسهر ايه مش فيه معصير ايه يعني ايه يحجع وعطيه بل أنت في كل بكل علاقة بينك وبين الله عز وجل لا دين لا عائدة لا إيمان عندك لا معرفة لك من الله. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء من يفعل ذلك من يرتشد الكاثرين أولياء فليس من الله في شيء لو هل فلا ليس من الله في شيء يعني يعني لا علاقة بينه لا يعيث الله ولا يؤمنه ولا يوحده ولا يتمئنه الى مصرته فليس من الله في شبه ادخل ادخلت من مجنة اضطرارا من مجنة اكثر دولا عليهم كلمة كلمة او كلمة اذا اضطررت لدارك تبقى لأي ريحة من الولايات الوكري تقريب بالكلام باللسان حذاري أن تقول بالقلب وحذاري أن تقول بالعمل إننا إذا كنت مستر أو صارت لذلك مجاملة أو نحو ذلك أو خيطا على دولتك أو جماعتك أو نحو ذلك يبقى الولاية او المجاملة في اليمان في فقط لكن قلبي عامر بالإيمان وتعلقي بالله عملك بعيد عن ان تزال الوهد والنصر هذا معنى الا ان ناخذ منهم تقا ان ترتقوا منهم ثقاء ان تقولوا كلمة ثقية ثقاء والمحصود بها جطع أذر عن المسلمين التقية بمثال عباس رضي الله عنه أقول. التقية بمثال وليست التقية بالقلب ولا بالعمل إلا ان ترتقوا منهم ثقاء والله سبحانه وتعالى نحذركم يحذركم عقابه يحذركم عجابه يحذركم شديدة بلائكم يحذركم ايه قالوا يحذركم الله نفسه. تستحبه يبقى تحذر خطورك يحذركم عقابه او عجابه يحذركم الله نفسه. تستحبه أنا ما اخوها من كلمه وما اخوتها من عباده الله يحذرك من نفسه يقول لي الاعلى واحد يقول انا بحذرك يا اخو وانا بعذرك غرضك او بحذرك ولا انا الله جل صاحب طوية الكبرى تقول ويحذركم الله نفسه اي تحذير تشد من هذا واي خوف موضع في القلب اضخم واكبر من هذا الله ويحذركم نفسه فلن تقل العبارة يحذركم عقابا يحذركم عذابا يحذركم إنما في فيها من داراته قطعة انما يحذركم نفسه ففيها من الاستورة وفيها مما ينبهي ان يخاطر الانسان الماسي الله المصير الى الله المرجع والمآذ سيحاسبكم على ما قدمتم في الدين ويوم القيامة حياتي بالانسان العمل كله اللي عمله اللي حيحفظ عليه خيلا وشرا وكله محضر وكله موجود مش ايه الملك اللي جاي المستندات ايه ده واقعة المستندات في سنة تسين و في سنة تسين هو واحد ده يقول لك حيوة ده العمل اه عملت ما تاني ثلاثة من دونه آه لا مش حيقول بح يقول قال قريبه هذا ما لغير عتيق عتيق يعني حادق جاهد موجود ما فيش حاجة فقط شرائك مسجلة ولا كذبة مزيفة كل ما هو فلما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة اللي من خير محضرة وما عملته من شيء محضرة, من محضرة كل حاجة حاجة فقط لا فما ما من خير قد عمله صره هذا هو الخير وما عمل من سوء ما عملته النفس من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً دعيباً تود لو أن بين النفس وبين هذا العمل آمان وحوارب وموانع ايه اللي جار لعمل السؤداء ايه لجنهير مرحشي ولا بيعد عني موه اه اود بينها وبينه غينها بعيدا وما قلت الا للحسرة والاسة والاسى والنبن فيما تكرر الآية. ايه فيه ثاني حذركم الله نفسه مالا نعم، تحذير الله نفسه، فتحذير بعد تحذير، تخويف بعد تخويف، إعذاب من الآن قبل أن ينتهي الأجل، والتعذيب، التعذيب إلى على على قدم الله، إنه من التعذيب إلى على رأس الله عزّاً، رأس الله. وقفت بعبادة اللي حذرهم الان لحذرهم وقف بعبادة حذرهم وهم يستفيد في وقت العمل قادرين على العمل وعلى تأيير موقفهم من الشر والخير ولن يشغف الله المذينك الحذرك انت قادر على انك تغير حذر عمل حين ذلك اللي حذلك ده برقبك لان يقدم لك النصيح او الحذر قبل ان ينزل الوقت بعدها الله رقوفا بالعباد كيف رقوف بالعباد وهو برحذلك قال ما هو التحذير ده هو الرقب التحذير ده ريشك هو الرقب لان هو يبين لك الموقف جيدا يقول لك الخير قبل ان يدلع منك الوقت يحذر ان تعمل الشر فتعاق لدي دي تحديد وانا في وقت الصحة وانا في وقت القدرة وانا في وقت الاستطاع للتغير اللي يحذرني بك ديار يا العباد مين يترى ان ان احنا افن العباد هو انت يكوني ذاك بما عند العباد احنا احنا انه فيه ثلاثن الا ده هو رؤوسن بالعباد التحذير انه يخذركم الناسة عشان تغيروا عشان تعملوا خير لعبسكم الابراء والله رؤوسا بالعبادة في النقاط الايات نهاية المجموعة الاولى من سورة الا عمران متشرح الاسلام لانها قالت قبل غير ان الدين عند الله الاسلام بعد شوية او الاولى الثانية قالت فقم اسممت وجب يا لله نحن الاسلام اسممت واحد يقول انا ثالب كأن انا ثالب نفسي من الله الله يأمرني كأتنك والله ينهاني فأنتك. الله يحرم علي الشيئة فأبتعد عنه ولحظ ما يأتي الشيء فأقبر عليك أنا أسلمت وجه لله وإسلام وجه بإتناية عن إسلام القلب وإسلام النفس وإسلام الذات باسلام الجسم باسلامه هزاره باسلامه اي شيء أن الوجه لدن هو اللي اسلم هو من كل شيء في الإنسان قد أسلم وجهي لله يعني انا آآ آآ رهن الاشارة انا منفذ فور صدور الامر لأسلمت وجهي الله هذا الاسلام وش الإسلام شوية عبادات بتؤدى أو أذكار أو أذعية من سهل عمر اللي قلت دي. دي معناها بس بالحوج بالسخل زي اللي قيل هذه العبادات لكن مهيواش الإسلام مهياش الإسلام بالإسلام حاجات ضخمة وأعمدة مبال وعجبت وذي الكلام اللي قال اللي الإسلام بني الإسلام بني الإسلام على خمسة فأنا دي قواعد بس بأعمدة لكن في مبالي ضخمة مبالي ضخمة مبالي ضخمة شايفه امه دي ضخمه في دفاعات على جباله والحرم انا بحس حاجه ولا غيره فايضا المباني مباني عاليه الاسلام قائم على هذه الاعمده يبقى مش الأعمدنى هي هنا المبنى بقى كبير لا الاسلام اسلام لله اه هذا الاسلام في آخر الآيات في المجموعة دي تقول إن كنتم تحبون الله فتابعون يحببكم الله ويرسل لكم هداة آه ما شاء الله ما شاء الله درحه النبي النبي محمد ملئ الله ملئ ملئ لا أشد شفتنا والثانيين أنت تقول النبي هل تقول آه لا أقول قصيدة. اي قصة المولد اي صلوات مختلعه اي صلوات لانها الصوفية آه كلها الغايه كلها معاني وعناق ده كل حاجه ما فيش احسن من السلاله الايه الصلاة اللي اخر ايه احتشاه لكنهم بيألفوا صلاوات مخترعة كل ذلك لا يدن على اتباع الانسان للنبي محمد بان الكلام ده لا يفين. فالحب الرخيص هو الحب الذي يكون كله كلاما اه يا عبدالكينا يا اوليك ايه واني مش قصيدة جيت بيه ايه حب <عبتحب. متلك> اه لا احنا مش عايزين حب قاطر على الكلام حب رسول الله حب تكاريش وحب أحمال الانتقاب وحب قدوة واسوة وفتباحة هذا الحب الحب الصحيح الحب المكلف الحب الغالي الحب اذا كان كلاما فهو رخيص لا كدك له ان الحب الغالي القوي وحب القدوح والاسوح لقد كان لكم في رسول الله اسوة الحسن من كان ورد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ف... واحد يقول لك أنا النبي عائدة الإلهة يقول لك ما خلق شمس ولا قمر ولا تماء ولا ارض ولا كرزي ولا عش ولا كرز ايه ده وللحب تعجب ماذا ينفع هذا الحب وماذا يفيد لو اعجب لولاهما خلق باطر ولا بحر ولا جلل ولا كرز ايه الحب الحب لا يساوي سنة ايه وبعدين يقول لك هو اول خلق الله صلاة والسلام يا اول خلق الله ويا خاتم رسل الله من حكم من الذي قالوا اول خلق الله بالاستقاصه القراني والايات المتل على ان ادم اول خلق لانها روح دين ام بدا اول خلق الله سيدنا محمد بشر من البشر واحد من البشر وحملت به امه تسعة اشهر مولدتها في موعد محدد ها الابلاش اصطناع الحب الكاذب لذلك فيه لكن يحذر تحذر رسول الله تقوم كما قام وتدعو الى الله كما دعث وتقول الحق كما قال وتتعب رفسك في تبجيزه لسالة الله عز وجل هذا هو الحب الحقيقي قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بقى واحد يقول لي ما شاء الله عمياتي احنا من الأجباع النار ونحبه قال ايه لانت كنت مرتزم بشورة دناعات صلوات ثبتها لما وسائل الاعلام هذر مدور عليك شو صلقه صلقه ملعيش اكسين انت بلاش من الزعاله العريضه الكاذبه دي اي حرب بينك وبين رسول الله بدل حاجه الداعيه راح وين بيقعد ده عمال قدام حاطين في قدام المسجد ولا فين والله انا قلت لكم ده مش هتاكلوا غيره واللي ينفع من السجن مش طب ده حتى الجماعات اللي انت اللي كان في البقية البقية في السجن وصبوا يشاوروا الناس دي ثابت خالص خالص ليش ما قالوا الايه ان أيضاً أين حبك لرسول الله؟ هل أنت كما قام رسول الله؟, الله؟ هل أنت الحص كما قال رسول الله؟ هل جاهدت كما جاهد رسول الله؟ فين كل متعور؟ فين كل ينزد دم زي ما دم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين كل لقى في, في, يقع في حفرة, حفرة؟ حفرها أبو عامر الفاتق وقع فيها النبي محمد؟ صلى الله عليه وسلم ها انا الجهاد الذي جاهده رسول الله عشان تقول لي انا بالكدع اتبع ايه بلاش الدعائر اول اتباع هذا الاتباع يبقى اه حينما يجاهد رسول الله بعد عدد منذ يخدمني منه, منه. انتكسر من دلعياتك. والدم الدم ينزف يحط مية ينزف بكرة لغيرنا غير السيد المدجرا فاطمة بن رسول الله حلق ح حلقة حطيرة حلقة حطيرة وضعته على الجرح إذا مسمى الجرح الجرح على الدم أين عدنا لرسول الله واتباعنا لهم ها وما تنكسر ما يدك يدخل حلقة المرص في ذنبه من كثر على رأس أين جهادنا إذا كنا نتبع رسول الله أين جهادنا وما يعاجل غزل بس وغزل أب و الأحزاب وصلحن قلبية وفتح مكة وغزلت خلني وغزلت كبوك لم يهدأ النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدأ ولم يأتد راحة وإحنا حياتنا كلها راحة وبدور آثرنا السلامة وآثرنا النجاة انت رأس عايز الابط هتخلك ولاي الغالب ما يخدوني للسحيط ويحرموني للأولاد انا عايزة اعمل ان لا أجد مؤمن العيش آكل ولنذلنا زائد لنذلنا زائد هذا الموضوع، عايش في النسل، ودعيش في الحيوانات، عيش في الأغنام، فأذهب المرح، وذاك والنام وتأخذ الشيء وتيجي تستلهمه هذا هو أن عمل الأنعام أما عمل المؤمن المحب لله المطابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبعد ما يكون عن ذلك هل الذي يريد أن يهبه الأنام؟ ويغفر في السلام، فيقول الحق فيأمر بالمعروف، معروف ويمهع المجرح أين حبنا لرسول الله أين جهادنا معه أين اكتباعنا له ها؟ الرسول الكريم هو الله عليه وسلم يقول أيها الناس إذا رأيتم الظالمه ولم تاخذوا على يدك يشق أن يعمق الله الاعداء اشهد النبي اشهد الظالم يا من يا ظالم من يريد ان يظلم من الحق وإن كان مر اين ابتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من بيحضر يا غاملين قولوا مامد الحسين قولوا بيحضر اثنين من يوم اذا انت احنا على قابل اكيد اي حب اكيد يا سلام ده انا جايجي مراطيه وولاده على الرصيف. على الرصيف في حب الحسين اه تالي ابنت قالين حالان رصف شوف تحب و... الحسين عامل فيها ايه ايوه حسين انا يقسم الى ان اقتدي بال حسين الله عنه وقد قامها وحدته ولا اعلا او ذريه او اهل ذيه في مواجهة الدوله الاحتلال بعد ما كانت كافره قالوا ما عندنا لحد يشيل البطاقه بتاعتها لانه كان الله من ارشاد ظلم للحكاة صحيح في ظلم ومع ذلك عاد الظلم ولو يكن كفرا سعتقال الحسين رضي الله عنه مدافعة الظلم فهل نحن مدافع الظلم هل نحن نفكر في مدافعة بني الظلم بقى اطبح كفر اطبح كفرا فهذا نحن جافر هذا الكفر فهذا الظلم نؤثر السلام ونؤثر الراحة ونؤثر ان ننام في بيوتنا هادئين باستريحين وظلمنا ان هذا هو الاسلام بعد الاسلام تربع ذلك ان انت بتسلي بعض الحالة بتصلي بعض الام هذا هو الاسلام هل هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا هو الدين الخالد الذي الله. حتى يلي تم أرضى من عليها إن الإسلام ده يبين الحلال على الحرام ويبين العبادات والشعائر، ويبين الشريعة والنظام والنظام الاجتماعي والدول ويبين الحكمة بكتاب الله كل هذا هو الدين ايضا الناس اليوم قد الاسلام على شيء واحد او شيء اي اي او محوظات هم مسلمون اين الاسلام من حياتنا أين الإسلام من فهمنا؟ أين الإسلام من تفكيرنا؟ بعد ما قلنا البعد عن الإسلام ويبقى أنت متاقب ليعجبك الإسلام لأن الإسلام قبيخ تأكل من القبيخ ما تشاء وتأكل ما تشاء لا، ليس الإسلام كهذا وليس الإسلام كالفاكهة أو الطعام إنما الإسلام ديني لا بد أن تأخذهم ان لله ما اخذ لا يتبع وكان لا يطاع الله تعالى حين قال اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يبين ان الدين قد صم لا يصح ان ينسخ وان الدين قد صم فلا يصح لأحد ان احد ولا ان يبعد. موسیقی أيها الإخوة نفهم الإسلام اللي القرآن قال إن الدين عند الله الإسلام هل هو مجرد الكامل الخامسة اللي حدقوا لهم الأمر كلا والله إنما الإسلام دين حياتي يغطي كل موادين الحياة عرضينا موادين الحياة والإسلام ثم قلنا نحن مسلمون يشير فيه ان الاستجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الإسلام فإنما يستجيب لكم فاعلنوا أننا أمدن بعلم الله وأن لا إله إلاه فهل أنتم مسلمون؟ لا أعطيتها السؤال فهل أنتم مسلمون؟ هل انت مسلمون اي اسلام انت مسلمون ازاي فإلا يستجين ايش مسلم؟ هل انت مسلمون وهكذا تبيني من الآيات ان اللي حيتبع رسول الله دوم ليحب الله واللي يطيع الله رسوله اهو المؤمن المسلم واللي حيطاني عن طاعة الله رسوله يبقى كافر, كافر. الاخر الان وعدها تقول اطيع الله والرسول فإن تولوا فان الله لا يحب الكافرين لا الكافرين فإن تولوا الله لا يحب الكافرين مش لا, مش لا يحب العاطف مش لا يحب كفء اللي حوارض عن صاعة الله ورسوله الآن سأحصل على أمر أليس عليه أن عودا عن المسلم عودش مسلم العطية الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وهم التكريبين الذين لم يطيعوا الله ولم يطيعوا رسوله وهم الذين تولوا وأعرضوا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فهكذا ايها الاخرى اعطيت الصورة وهرت وضغطت على معنى الاسلام وهو ان الدين عند الله الاسلام تقولي الرسول لو حاجت قل اسلمت واجهي لله قلت اسلمت وفي هذه هذين آيات تقول إن, إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أخيكم الله وتقول في الأطيع الله والرسول الأمر يا إخوة في الإسلام عن رفاع استجابة وإذعان وإذعى واستسلام لله عز وجل هذا هو الإسلام ففي بيتك فتدورك الأوامر فتستسلم باختلاف بين مسائك وبين الرجال تستقيم يا خم وك بين نساءك وبين احد ستستقيم اه يلبث امرك او مراسم اسلاميه تستقيم اه ان من بعد المسجد خلاص مليش علاقة فليكن كما يرتفع في السوق في البيت وكذا وتقول انا مسلم لا انك بعيد عن الاسلام كل البعد عندك لم تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترسل خطارك انت ترسل خطارك احنا خسرين كل جهدنا على بعض العبادات في المجدد فين نواحي مواحي الحياة سائر موادين الحياة بد ان نتابع الاسلام فيها وان نقول الحق وان نزلق الله وان نخلص له الدين نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، حتى تكون كل حركة في حياتك اسلامية كل حركة لا بد ان تكون فيها مسلمة فكتأسية من حياة كلها كما يقولون الحياة كلها تبقى متأسية أو تبقى مسلمة هذه المطلوب اللي ضغط عليه الدرس الاول في سورة آل عمارة ثم يأتي مجموعة من الآيات فيها قصص قصة حولنا قصص عن الأنبياء وعن أحوالهم وعن صعوبتهم وعن أبناءنا. القصص في نفس قضية قضية التوحيد وقضية أن عيسى ليس بذعن من البشر وقضية أن ولد عيسى لا تجعله يكون إلها ولا ابن إله. بقى قلب القضية هي الألعية القضية هي هي اللى صرف قالى عمران القضية من يوصف بلقى فيه شكاة نحط جذرة الارض نجد المال يبقى لابد من الزرق نحط الحيوانات المنوية يرحم المرأة يبقى لابده من ايه الحمل لله احنا علي ايه حسنا حل... بنعتقد ان السبب هو اللي يجيد المسبب يعمل اسباب تاجد المسبب ايه تحق نقدمه يجيد المتائج لابد من هاد خطأ واه ضع في المال وضع على الحق وضع على الحق السبب مش هو يميجد المسمى خالق السبب هو خالق المسمى خالق الـ الـ الأشياء وخالق النتائج اللي يتبقى على الأشياء عندك النار بتحرق بتحرق وقت وحط نار لابد ان تحرق بالسبب اوجد المسبب عظمه لو جدت لك نار ونحرق ايش تقول عليها ايه تقول دي نار ايه يا نار قولي برضا وسلاما على ابراهيم لابدك النار ولم يوجد الاحراق <تصفيق> يا السكين بتقطع بنفسها وهي يسترد في القطع فالستين هي التي اوجبت القطع هذا الغلط انا جب لك ستين وما يا سكين انت تمر على حلق اسماعيل لا تقفع خلاص وقت عياتك ان الام عنديش اوامر عنديش اوامر اقرح الساب مش هو اللي يوجد المسلم ولا السبتون هي اللي يوجد القرح ولا النار هي اللي يوجد ولا الحيوانات المنوية واتحادها مع البويدة يوجد اللي يوجد الانسان ولا ارقاء البضر الوضع الماء عليه والري هو المنوب بالزحر دي فقط جعلها الله لنظام الكون لكن الأسباب مش هي اللي توجد اللي الأشياء المتلقيها عليها أبداً إنما خالق السبب هو الله وخالق المسبب هو الله خالق النار هو الله وخالق الإحراف هو الله مش النار ذا خالق السكين هو الله وخالق القطع هو الله مش السكين هي اللي توجد بالله ده بقى. خالق ما لم يجي الإنسان في رحم المرأة هو الله وخالق الجنون هو الله مش يعني البواردة والحيوان هي اللي أوجدت الإنسان وهي اللي تخضبت بإيجاب كم لا وكم من حيوانات المنوية والغطبة ولا توجد أحدا فك هو قد يوجد الانسان ولا يوجد حيواناتنا ايه لانه ما دام الخالق هو الله يبقى مفيش استثناءات ده هو عيسى عيسى حملت به دون أبي لا حيوانات منويه ولا جنن كان استرندا ولا شيء من اه اشوفوا القصص باك القصص اللي تاقطي صورة الا عمران بلغة بلغة راح القضوة بس ان الصورة مش هول اللي يوجد المسبب واني ممكن مسببات توجد بدون اسبب في مسببات توجد بدون اسبب في زرع ممكن يوجد بدون برس اه فيه يتقل يوجد بدون يبحث يبحث يبحث عن الغذك ويجيب كم الغذك بأسك كلما دخل عليها ذكريا محرطة بردب عندها يا مريض انا لك هذا ايه اللي جنب ايه اللي احبار جبور عند الله كم الله يارزكم عن يشاء بغير حساب جور مصبب مغير ايه سبب وغير الغذك من غير ما حد يبحث عنه هذه القصة سوى العظم يخدم القضية الزجن ويخدم قضية الوحدانين ويخدم قضية الوزن. بيخدم قضية ويوجد في إيسا وأنه بدون أب ما يضعوش حاجة ومفيش عجل من هذا ها؟ كل ده حتى القصص من النساء في صورة 4 بيخدم قضيةها الآن مش جاي أي قصص ويوجد مثلا في موسى وزهاب وزهاب الشعير ومش عالقين لا لا مش القصص ده لكن قصة ان السورة الا عمران هادف الموضوع الذي ستتناول السورة السورة تتناول واحدة ميلة الله بقدرته وعلمه والمشيه السورة تتناول ان عيسى مرسة داوته بدون ادن عمران يتعجب منه إننا هو أمر عاد أمر عاد والله قادر على كل شيء لكن الانفة هي اللي جعلتنا لقول ان السبب هو اللي مدهاج المثبب بالكثير ما شفنا حد من الزوج وبعدين بيحمل تحمل امرأة الانفة من الزواج الوليئة هو السبب وهو المثبب في العملية مالله ما اجعل سبب صح لكن لو شاء الله لحرك هذا السبب وجعل المثببات بدون اسباب وجعل النتائج بدون أمور كسب الله في شاء الحال أبدا لله عز وجل فالقفص في القرآن بيخدم دائما موضوع السورة مش اي قطس في اي مكاحة نتصورين كده ده يقصر نوح ده ابراهيم في صورة الانبيئة في صورة الالآهل اتفق شوية قطس يتحس في المكان ده يبقى الموضوع ده القطس لا, لا, لا. بد قضية معينة وبيتلم الموضوع كل الصورة تتلم فيه بش على اي وضع وكيف ما اتفق برسوك آآ آآ آآ اي في اي مكان لا هنا موضوع ولادك مريم وولادك عيسى موضوع, موضوع مريك وموضوع مريك وموضوع ولادك يحيى كل هذه ثيقة متبين قدرة الله المطلخ وأن الأسباب مش هي من توجد المصدلات هي منتوبة. اللي هي النبي صلو صلو صلو معقل مثلا لا عدوى لا عدوى هل يقصوا ليه عدوى مفيش مقربات مفيش جراسيم مفيش ادفاعها بعدين يقولون ان الاسلام ده مش ده حاجة موضة قديمة مينفعش ادفاع ده وفيه جراسيم وفي وفي وفيه, وفيه وكل حد لكن يعيز يقولنا عدوى تؤثر إلا بإذن الله اه كان مثل ده الله و ان مشيئته هي من اقرته قلنا عدل و ده على أن الاسلام بيعترف بالجراثيم العدله نفس الحديث نفس الحديث يجب ان يخل حديثا لا عدوى ولا قيارك ولا صفر ولا هانك ولا صفر وبعدين الوفر من المجهون فرارك لمجهك الله سر من المجهون ايوه سر من المجهون لانك تعدى على اما لا عدل الا عدوة مؤثرة الا بإذن الله اما عايز يرب العهيدة عايز يرب الإيمان عايز يفهمك انو نفيش شعور جرسيم عمالة يعني بتسرح وقلطح وتعمل على مذكها ها نفيش مشيئة بتدبرها الزراحم على كيفها عملت يسرح وشئ عندهن في مشيئة مهمين في إرادة مسيطرة إرادة الله عز وجل خلنا الناس ضرر بالأمنا انه مش كل سبب حيوب المسببه لا انما الذي يوجد السبب هو الله والذي يوجد آثاره والمتائج المتركبة عليه هو الله اذا شاء الله يوجد السبب ولم يوجد المسبب واذا شاء الله يوجد المسبب لغيه سبب فالنشيئة مطلقة والارادة حرمي القدرة مهيمة والعلم الشامل المعرفة هذه القصص اللي حيران في عوري في صورة آل امران وبيجي قصة في رابة مريم والمهمة عندي فيها لكن ان هي يجيلها الرزق بدون من يبحث عن الرزق من من وبدون من يأتي بالذكر وبدون من يطرق الغابة ويخرج وبدون من يتعش وظيفة او تجاره ويجد الوصف لا مريء ان لك هذا قالت هو من عند الله ابقى فقطت الاسباب اذن ولم يعد لها اي اشي سيدي ذكرية ذكر من الكبر عدية ومراته عاكس والحقون دولة تبشر أي ها؟ لا تبشر بوجود ايه ايه ولد لا تسقط الاسباب من غير الاسباب حسينك بالمسببات انت عاخر امارك عاخر وانت بلغت من الكبر العيقية وتقول ام ما يكون لغلام غلام لانه متأثر بايه متأثر بالعادات العادة اللي شكها والمتبع في الناس واحد بلغ من الكبر عذية لامرأته وعاتل كان مهدوء خلاص وهو الولد من فتن فتاكا اه لكن عند الله مش حاس ما عارف ها وعند الله مش عارف منها بيصب قص بالاسود ده انت يا زكريا بقدر الله وامن وكون لي غلام وقبل غلي الكبر ومرائي حقي لا خلاص هيجيلك هنا هيجيلك غلام ها اه تزاك كذ... في الدين فذلك رضا الله تعالى ما يشاء مش عندك الاسباح ديوك و كل حال مين لانك انت انا بده لكون شغية و امرأتك دول مين لانك من الاخبار الريقيا و امرأتك عارتك حول امرأتك هم فقول كذلك الله يفعل ما يشاء المشيئة لا يحكمها اشباء ولا ولا لازم لابد منه مجبر الملزوم او الملزوم يعقبه الله لا في الكلام دي. كذلك الله يفعل ما يشاء سقطت الاسمار سقطت العلم سقطت الناجم والمرزوم سقطت السدر والمسلم اللهم خالق كل شيء اللهم يفعل ما يشاء باقي اللي تاجد هي القصص واللي بتقول برضو ان يكون لي غنام خلقوا ينسكني بشر حي ربعا ربعا متأثرة بالعالم بعد المعروفة يبدو ينفقها بشر ليكون لها أكيد وماذا بعد الموضوع فانها لا كذلك الله يخلق ما يشاء الله يفعل ما يشاء والله يخلق ما يشاء والله يدبر ما يشاء والله يؤذ من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء هذا اللي تريد الصورة إثباته والموراته وتقويته وتأكيده يقولني ذكرية كذلك الله يفعل ما يشاء ويقولني مريم كذلك الله يخلق ما يشاء إيش معنى ذكرية كذلك ومريم كذلك ها ؟ بسكين التأليم صح حتى تتاك الخطاب كذلك علع كذلك كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقوم له انت الله اخذ اخذ اخذ اخذ اخذ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 I'm having that chance. على صلاحه في أي وضعه ما بد أن نلتجم أجل المسي ولا ينفع صوته إلا خطوب عوند الرصب أو محاضر أو نحو ذالك لكن سائر الناس ونجاهد أن لا تنفع أصواته في النتاج وإذا كان من نوع أن ينفع صوته بالله ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن من لكم مناجم ربا؟ فلا يجهر بعضكم على بعض، ولا يرفع بعضكم على بعض في الخراب. لا يجهر بعضكم على بعض لا في ذلك، ولا يرفع بعضكم على بعض في الخراب. فكيف بالكلام الذي فيه مناقشات وفي دوشات في كذا؟ خلاصه أبدا رفع صارم في المسائل، ما يصحه. ولا سح ان نخرج عن الادب الذي نصمه الشارع. الله تعالى يقول للمسلمين يا ايها الذين اعملوا لا تنفعوا اسوافكم فوق اسوافكم النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضاً لبعض بعض. فهذا في حياة رسول الله ومن يكد بهذا الادب اذا حمل هذا الادب الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدد بحضورة الاعمال البحبط اعمالكم وعنتم لا تشعرون اللي يرفع صوته ويحبط عمله ولا لا يشعر فمن الجدل والمناقشة والحديث في اي موضوع له الهدف علينا ان نلتزن ولا نخرج عنه الامر الثاني يا اخوة الاسلام ان يكون هدفنا الحق لابد ان نتجرب ونحن في نسي هذه المسائل ان نتجرب للحق يكون عصبيتنا لقوم ولا لجنس ولا لرأي ولا لفكر ولا لإبتجاه ولا لتهم قضية معينة إنما يكون هدفنا الحق وما ما تطرق أناس إلا وأنهم بيّعوا الحق بيّمنا ماذا بيّعوا الحق؟ سبحا تطرقوا شيعا احزانا كنوا حزب بما لديهم سيحون ان الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا يبتموهم في شيء فلابد ان احنا نقصد الحق يكون هذا كنا ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتعصب بأي شيء في حياتنا غير ان نتعصر لديننا ولما قاله الله وقالها سوء الله فذا امور لا بد ان نلزمها وان نتأدر بها وان لا نجعل المسجد مسرحا حديثه يرفع فيه الاصوات ويصدح فيه الهدي في ذهب أنا ناس ما أقول ما ناس ما نزلش في الموضوع ما ما لكن خل الأسئلة مبردة سيد الله وحشته على على على خل السؤال كل منا ولا يرفع الأصوات، وإلا يهانه أي أنت. إذا جدناه فيبدأ خلاص يا خليصان، خلاص. يقول لماذا؟ المناقشة، المقصود بها وجه الله على السواد، على اللذة، على على نجاة اللذة. من أين؟ يعني أنا علاقة ما ليس علاقة بالنجمة ما ليس علاقة بالنجمة هقول ليك أنا علاقة بالموضوع دير اتفاق أنا رأيه ما ليسلحش عالي اقام عن ما ليسلحش ينفع يكون هدفنا الحق لا شيء اخر هذا حد عند شعال تاني يتباين على نعم من اندي نتخل ملا بس تتعزن على الله سبحانه وتعالى في رقص الله نستطيع منذارة العلماء وكذلك منذر الرجال وده كان الجواب باعة فلهذا نجد ان دروسة في ساعة 20 مولود الشعر ان ان, إن, إن الغفض البشر اللي عن كل ولا رب مصر يكون عن الجميع ولا يستثنى نعم. هذا شيء من هذه الأمور. أمم. هذا شيء من هذه الأمور. نعم يعني أبلاها بطريبا لا يقتحب المؤمنون الكافرين أولياء إلا أيها المؤمن. لا تقتحب الكافرين أولياء واعلموا أن الله يحذر كل نفسه صحب فهو على ما سنقل معه معه معه معه معه في <تصفيق> الآية المتحدة الذي يقبله ذكر من نفوسه ولذلك السؤال هو أننا نعلم أن هذا السؤال يتعلق بالطريقة التي نتعامل معه، ونعلم الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كل شيء، وأن الله لا يعلم. نحن ندرس الأسئلة بل نشوف السؤال ونرد على ضعرا وخالد ما. لا شك ان الله سبحانه وتعالى. في كل مرقف يبين لعباده ما يسلحونه وموضوع موضوع النهر اللي هو جاء لمريم ده يفي قضية معينة علشان يبين لنا عمل ايه فوشيده وعمل حدرته ومشيئته وأن الأمور لا تتوقف على الأثبار تغير ان فيه رد سباق لبعض عباد الله دون أن يسعى في ولا أن يتعب في المحصلة. لنبين في اسباب دون في مسببات تحصل دون اسباب بالموقف الموقف فيه اه اه قغضي اليك بجد لنا ايضا مواقع كل موقف وما يحتاجه يبين لنا ايضا انه لا بده من اه قعد العمل في تحصيل الغفل ولا بده ورضه من الاخبب الاسباب التي خان الله عليها نظام الكون ونظام الوجود يعني مش معناها ان انا الاقتناع موجود من نظريات كده أعبد حي وادي أو لدن غير دوال؟ لا. لعاقب الله النظام الكوذي على هذه الأسمار المسمية. بس منعتكش أن الأسمار هي اللي بتخلق المسمية. لأن الله أوجد النظام الأرض على أن يزر الزارع فوق البذرة فهذه هو الماء والري. هذا النظام اللي أقام على الله عليه هذا لكن نعتقد ان الله هو الزرع ان الله هو الهد ان الله هو الذي جعل هذا الزرع ينمو ويعدل ويصمر ويمدل ففي الموضوع الثاني احجي ليش نجد النقلة يعلمنا الله اننا لا بد ان نأخذ بالاسباب وهي غالية عند ولاقتها الامر بانها تهذب النحله فتتصافق عليها وكذا جميعا يعلمها هذا ويعلم من ورائها الاخر نعم لا اريد ان اكون مثلهم ولكن اؤمن هو the ladies اشترك ان اللي له قبع شديد لان الفتن لما تتأذك بين المسلمين وتسوق النار للعداوة والبغضاء دويئة مش موجود حد يبعى الحق في الفتن كل واحد ينسى الحق الذي يدعى الى وضعه اليه ما يحرس على انه يصل الى الحارة الا بيلتقف في تيار معين ولانتقف في تيار معين ثم توجد الامر التي لا يقوم بها ويوجد الخطام والخلاف الذي الله عنه وعطيع الله ورسوله ولا تنازعه فتفشلوا وتنهد ريحكم لا تدروا الله مع الصابرين ولا تقوموا كالذين تخضرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم اتقوا الله وأطلقوا ذات ربكم كل هذه آيات تدعوا إلى مصلاح ذات البين وعدم الفرقة وعدم الصلاة ذا هو الذي يؤجج ناغ العذابة ويوجد الفتنة مما ويجيب بين المسلمين، وكفى المسلمين فوقها وكفاهم خلافا وعديهم هو المستخدم من هذه فوقها وهذا انا اذا شهر في احيان الناس بمعنينها ووضع احيانه ضعيد من المرور ما يتنجل خلاص ان ذا موثير فيكنا يا أول مرة أطلع من السبارة من والله انا مش عارف ينصحه ادين له افهمه اهله اذا كان الواحد يدي امره المسلمين واكثر من عقل العام ان هو في اول الامر يدعو الله يفهمه ينصحه ينين هذا الامر المسلمين الحاكم اللي احنا لقونا نصحوا لوعدوننا السبعش عليه بنطور على الحاكم بنقوله إما أن بما أنزل الله وإما أن تتنحى عن أهمك ولا والله والله والله، شوف شوف ما نشوفش كلها تستوي، فمثلاً ااا ما مطلع بعد نسمعه، نسمعه ما في نصه، يعني، يعني من على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 أنت ما ما أدري ما أقولش قبل وبعد ما قبل قبل الناس دي ما يعني ما ما كل بعد ما نحن ما عدناش لو عدنا لو كان هدفنا الحق وهدفنا اعلاء كلمة الله منتهى كل شيء اي احي شوف ما هدفنا اغراض واستجابات بحث ظلم لعدا يتظلم لكن يوم أن نتدرج للحق الذي جاء من عند الله ومننهج الذي بيّنه رسول الله وقاعدت به إعياء كلمة الله يوم عند رجل كل بغضاء وكل عداوة وكل حب اللهم أعلنا حظ حق ورجعنا تبعاً وأعلنا الباطل بباطل ورجعنا بتناداً اللهم توفنا المسلمين فحيناً مسلمين, مسلمين. والحقنا بالصالحين رأوا خزايا ولا محتوناً أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم